اِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَتَثَّرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ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 فأنذرتكم نارا تلضا لا يصلىها إلا الأشقام الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقام الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزام إلا ابتغاء وجه ربه الأعلام ولسوف يرضى الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله